ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكرون هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهه ولهم ما يدعون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 أُسْلُوا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى